والذين كفروا وكذبوا بِآيَاتِنَا اولئك أَصْحَابُ النار اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما إِلَّا من مصيبه الا باذن الله ومن القلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البناغ المبين الله لا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 يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم